وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتَ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجْرَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدَّرَكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَٰهُ يومئذ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَإِلَٰهُ للمكذبين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 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَا كُمَّا أَنْكُرَاتًا وَيْنٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبٍ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 بأي حديث بعده